سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فإن الجنة تحت أرجنهما من, من حقوق الوالدين وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هكذا أمر الله وقضى الله أمر يعني وصى قضى يعني وصى أمر ووصى هذا معنى قضى سبحانه في هذه الآية فالقضى يطلق على عدة معاني منها القدر وهذا ليس مرادا هنا ومنها الوصية والأمر وهو المراد هنا. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا أي وبالوالدين أي احسنوا بالوالدين احسانا مطلقا في حق الوالدين ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما لأنهما في حالة قوتهما لهما حق ولكن حاجتهما أقل لأنهما يكتسبان وهم اقوياء ويقومان بمصالحهما ما فيهما قوة لكن إذا ذهبت القوه وجاء الكبر احتاج الى البر اكثر والاحسان اكثر لانهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر وإلا فالبر بهما واجب من حين إن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف يجب عليه البر بوالده ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما احوج الى البر ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أي الشيخوخة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الأب او الأم او كلاهما يكبران ويضعفان فعليك ان ترد لهم الجميل وتتذكر تتذكر قيامهما عليك حينما خرجت من بطن امك لا تعلم شيئا ولا تدفع عن نفسك ولا تجلب لها لها نفعا ولا تدفع عنها ضررا تذكر هما الآن صار في حالة مثل حالتك او قريبة منها تاجان إلى من يقوم عليهما ويراعيهما ويوفر لهما حوائجهما ويخدمهما ويقوم ببرهما ولذلك نص الله على هذه الحالة وهي حالة كبر الوالدين أو أحدهما لأنه إذا كبر يحتاج أكثر ويكون البر به أكثر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس لا تقل لهما اف أي لا تتضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة، وأنت ماجور، ولك السواب في هذا، فاحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ولا تبدي لهما أي توجه، بل أبدي لهم الفرح والبشاشة والسرور، وأدخل عليهما الامتساب، لا تقل لهما أخف. إذا كان قول اف تافف والتضجر لا يجوز فكيف بالاذى اللي أكثر من التافف كيف بالأذى الذي الذي يكون من الولد اكثر من التافف باب اولى الضرب او الكلام الجارح او المن المن عليهما هذا اعظم من التافف لكنه نص على التأفف لينبه به على ما هو أعظم منه على ما هو أعظم منه لا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا ترفع صوتك عليهما لا ترفع صوتك عليه، بل كلمهما بلطف وبخفض صوت وتأدب معهما لأن رفع الصوت يدل على غضبك عليهما فتأدب مع والديك ولا تنهرهما لا تجزرهما وترفع صوتك عليهما لأن هذا نوع من العقوق ولا يكفي هذا بل قابل ذلك بالدعاء أيضا يعني يعني الى هذا الدعاء لهم وقل رب ارحمهما ادعو لهما بالرحمة ولماذا نص على الرحمة لأنهما رحماك وأنت صغير فأنت تدعو الله ان يرحمهما في مقابل ما رحماك وانت صغير فقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا ربياك صغيرا احن عليهما حينما يكبران لأن حالتهما في حال الكبر تشبه حالتك في حال الصغر والشيء بالشيء يذكر كما ربياني صغيرا في الآية الأخرى والذي قال لوالديه أفل لكما توعده الله بالنار الذي قال لوالديه اوف لكم اعتيدان يا نخرج يعني انبعث وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك اامن ان وعد الله حق إن وعد الله حق فهما يدعو يدعوانه الى الله ويامرانه بالايمان ويلك آمن إن ان ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين كلامكم لا خرافة كلامكم ذا وتقولون هناك بعث يذكرانه بالبعث وأن الله سيجازيه على عقوقه بهما يقول هذا خرافة أساطير الأولين يقول ما هذا إلا أساطير الأولين اولئك الذين حق عليهم القول في من قد خلت من قبلهم من الجن وليس. إنهم كانوا خاسرين والعياذ بالله هذا وعيده والعياذ بالله خسرا كما خسرت الأمم الكافرة فهو كفر بالله وكفر ايضا بحق الوالدين فكان مع الأمم الكافرة والعياذ بالله هذا الصنف الذي عطى والديه